أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وَإِنَّ الدين لواقع والسماء ذات الحبك إِنَّكُمْ لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يَسْأَلُونَ أيان يود يومهم على النار مفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 إنه لحق مثل ما تطiquون إنه لحق ما أنكم تطiquون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إذ عليهم حجارة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 إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنبًا مِّثْلَ ذنوب فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الذي